بسم الله الرحمن الرحيم ح 私の名前は私の名前は私 ا 名前は私の名前は وإلى م و س و ل ه النابلسي ي للعلوم ا ت و الاسلاميه في ا أ ر ض وهو ل ي ل ع ظ ي اسماء د ا ل الله ت يتفطرن ف من الحسنى و و ن بحمد ربهم ي ت غ ف ر و لمن في الأرض ألا في إن ا ل ل ه هو ا ل غ ف و ر ا ل ر ح ي م و ا ل ذ ي ن ا ت خ ذ و ا م ن د و ن ه أ و ل ي ا ء الله حفيظ عليهم م و ا أنت ع ل ي بوكيل ه م وكذلك و أ ح ي ن ا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 شركه ا ل ف ف ت م ي ه من ش ي ء ف ح ك م ه إلى ا ل ل ه ذلكم الله ر ب ي ع ل ي ه توكلت و إ ل ي ه أنيب ف ا ط ر ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض جعل لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا ومن ل ا ن ع ا م أ ز و ا ج ا يذرؤكم فيه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 و م ا وصينا و و إبراهيم به م س ى وعيسى ي أ ن ق م ا الدين و ل الله تتفرقوا فيه كبر ع ى ا م ما ش ر ك ي ن ت د ع و ا ل ل إليه ه يجتبي م ن يشاء ويهدي إليه من ى وما تفرقوا الا من بعد ما جاء أهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسما لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما امرت وَلَا تتبع هُوَاءَهُمْ وَقُلَىٰ تَتَّبِعَ م ا أنزل ا ل ل ه م ن ك ت ا ب وأمرت ل أ ع د ل ب ي ن ك م ا للعلوم ه ربنا وربكم لنا أ م ا ن ا ل ك أ ع م ا ل ك م ل ا حجة ب ي ن ن ا و ب ي ن ك م ا ل ل ه يجمع ي ب ن ن ا و إ ل ي ه الحسنى م ص ي ر والذين اسماء ل ل ه من بعد ما بعد ت ت ج ج ي ب له ه ح د ح ة عند ربهم وعليهم, غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله ب شديد الحسنى ذ ي أنزل الكتاب ل ا ب ق والميزان وما ا لعل ل يدريك ا بها ا ع يستعجل ة قريب ي ل ذ لا يؤمنون والذين آ م ن و ا م ش ق و ن م ن ه ا و ي ع ل م و ن أ ن ه ا ا ل ح س ي ل ل ع ة ل ف ي ض ل ا ل بعيد ا ل ل ه لطيف ب ب ع ا د ه يرزق م ن ي ش ا ء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث ا ل ا خ ر ة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في ا ل ا خ ر ة من نصيب أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله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 ومن آ ي ا ت ه الجواري في البحر كالاعلام إ ن يشا يسكن الرياح فيضلون رواكد على ظهره إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبير شكور أ و يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون فيه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 الإثم والفواحش وإذا ما لربهم شوري بينهم شوري بينهم ومما إ ذ ا ا غ ض ب و ه يغفرون و ل ل ذ ي ن استجابوا رزقناهم ب بينهم ه وأمرهم م وأقاموا ومما شوري الصلاة ر ينفقون والذين إ ذ ا أ ص ا ب ه م البغي هم ينتصرون وجزاؤهم سيئة سيئة م ث ل ه ا فمن عفى و أ فأجره ص ل ح ع ل ى ا ل ل ه إ ن ه ل ا ي ح ب ا ل ظ ا ل م ي ن و ل م ن انتصر ب ع د ظ ل م ه ف أ و ل ئ ك م ا ع ل ي سبيل ه م من م ن إ ا ا ل س ب ي ل على ا ل ذ ي ن ي ظ ل م و ن ا ل ن ا س ويبغون ل غ ل ر ا ل ح ق أولئك شركه الهدى شركه إن ذ ل ل دعويه ز م م ا ل أ ر ومن ض ل ل ل ا فما له من له و ل ي ر ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل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 ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أ ن ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير ف إ ن اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا عليك إ ل ا البلاغ وإنا إذا أذقن الإنسان موسوعه ن رحمة فرح النابلسي للعلوم ل ا ل ا ت و ا ل أ ر ض يخلق م ا ي ش ا ء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور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 موسوعه ي ر النابلسي بإذنه م ا ي ش ا ء إنه ع ل ي ح ك ي م وكذلك و أ ح ي ن ا إليك روحا م ن أ م ر ن ا ما ك ن ت تدري م ا ب ل س ي للعلوم ا و ل ك ن ج ع ل ن ا ه ه نورا ن د ي ب ه من ن ش ا ء م ن ع ب ا د ن ا وإنك ل ت ه د ي إ ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م ص ر م و س ل ع ه ا ل ذ له م ا في ا ل س ي ا و ا ت و م ا في ا ل أ أ ر ض ل ا إ ل ا ل ل ل ه تصير ا م ي ه